تمكانا سوا قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس صحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحقكم بعذاب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 وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَدَّرَ أَجَلًا فَاَقْضِ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 وَلاقدأَ حينا إلى مسا أن أسبِ عبال فَوبلَهُ غيق في البحر بَس لا تخافُ درَركهم وَلا تَخش فأتبعهُ فعوَ فد بجنوده فَغشيهُ منِ اليم مَا غَشيهُ وَوَّ فعو قَمَهُ وَماهذا يا بني الصر إ قد أن جيناكُْ مِن عدبكم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 وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإننا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السابرين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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا, ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرونك أَنْ لَا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَتَوَلَّوْا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ وَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ ما فتنتم به وإن, وإن ربكم الرحمن فاتبعوني فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح علي معاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ولوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني سرائل ولم ترطب قولي قال فما خطبك يا سامري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 فنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَقَدْ أُعِيدَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَتَحْتَ سُلْطَانٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ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 هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإن له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لم حشرتني, حشرتني, حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها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 ازواجا منهم ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا ولا تمد العينيك الى ما مدعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى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 ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ندل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الله أكبر